يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَتَراءُونَ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا أَمْ بِجِنَّةٍ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شاء نقصف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الظاسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَنَّ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّا سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبُتُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل الخمط جنتين ذوات أكل الخمط وأثل وشيء من سدر قليل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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلْمُ أَنفُسَهُمْ وَظَلْمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبْرِ الشَّكُول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 قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرِمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ كَلَّا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ولذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 بل كنتم مجرمين وقال الذين استطعقون الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترقوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّنْ دُنَاهَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرَفَاتِ أَمِينُونَ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 وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذبون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون